وَاِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ ٱللَّهِ لَا يُكَوَّنُونَ لا تعسوا في الأرض مبتدين واتقوا الذي خلقكم اذِكْرِ كَيْفَ نَقُونَ رَبِّ أَلَمْ بِمَا فَعَلْنَا I in Then Les the मैं <clears throat> What mm -hmm. <laughs> you... Woo-hoo! Mm -hmm. Oh, <laughs> the tune Um, oh, omega Well, I don't see what's <laughs> لا تندئوا ما الله اله الا هو من المعززون اوذر عسيواتك عفوا يَا نَاحِتَ لِمَنِ تَبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ كُلّ zinnuhum lizzakati fa <laughs> oh, no. yeah <laughs> وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ Pancasar una lovemana ۶ ۶ ۶ ۶ Gaza! لكم فيها فواكه كثيرا المنشاوي. ايها الاخوة المؤمنون من رحاب المسجد الاقصى المبارك في مدينة بيت المقدس نحييكم. ونعود بكم الان الى اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية في عمان. فالى هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.